هايبدأ دلوقتي فعلا شوف حركة جواب بيسجل الان بيسجل كل الكلام اللي انا يعني بقوله لو انت حبيت تدي الناس بتوعك ملف صوتي لعملية التسجيل بعد كده بتنهي التسجيل